بوك تو سورك بيات خمسة واربعون خمسة واربعون فكينو في السينما في السينما مي خوشمو فكينو نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب الى السينما. اليوم يديءه хороший فيلم. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. فيلم تيلكوم نووي. الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماما. دي يا كاسا. اين شباك التذاكر اين شباك التذاكر شي ايش تشي فيلني місця هل ما زالت توجد اماكن خاليه هل ما زالت توجد اماكن خاليه سكيلكه كوشتويть квитки بكم تذاكر الدخول بكم تذاكر الدخول коли починається сеанс? Мета ябда улард? Мета ябда улард? Як довго триває фільм? Кем я думаю фільм? Можна зарезервувати квиток? Гельюмкену хажзу тевекер? Гельюмкен хажзу тевекер? Я хотів би сидіти ззаду. Уриду анагілісафель хальф. Уриду анагілісафель хальф. Я хотів би сидіти спереду. Уриду анагілісафель амам. Уриду анагілісафель амам. Я хотів би сидіти посередині. اريد ان اجلس في الوسط اريد ان اجلس في الوسط فيلم بو زاخوبليوتشيم كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا فيلم نه بوو نودني لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا ألي كتاب краще за فيلم لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل яка була музика كيف كانت الموسيقى كيف كانت الموسيقى які були актори كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ تشي були субтитри англійською мовою. هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ видите в интернет за адресою www 2. Крапка для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.